Ya Rabbana Ya Mutakir Farrijj Lana Ya Mutakir Ya Rabbana Ya Mutakir Farrijj Ya Mutakir Farrijj An kulli Sajid فرج اللهم عن كل سجل فرج فرج اللهم عن كل سجل يا الله فرج اللهم عن كل سجل يا ربنا يا مرتقب فرج لنا أشراه الرجال تهجم الدار لتربيع العيال إنها قوة أشراه الرجال تهجم الدار لتربيع العيال وإذا واجهه تستضعفون هربوا واستنجدوا في الاحتلال هربوا واستنجدوا في الاحتلال هم نسيج عنكبوتي اذا مسه النحر انتهى نحو الزوال هُن نسيج عنكبوتي اذا مسه النحر انتهى نحو الزوال ويا موج نسقط عندما يبدا التكبير يوم القتال يبدا التكبير في يوم القتال Ya Rabbena Ya Mutakhir Farric lana Ya Mutakhir Ya Rabbena Ya Mutakhir Farric lana Ya Mutakhir Farric lana الغابة قد عللنا هدمة القمعية دم الدر الرسول ان وحشة الغابة قد عللنا هدمة القمعية دم الدر الرسول وقتي حام الدار توير واما ما تضليها وسحبوه واليدا بالضرب والالذل المهول ربنا فل تنتقم يا ربنا ربنا يا ربنا امن طغات العالم تخلب البتول من طغات العالم تخلب اه ان وحش الغامق قد باع لجمة قمئية في دار الرسول فتحا مدار الدوير لها فتح لا على باب القل والجموع وامام الطفل ها سحبوا والدا بالضرب والجلد المهول ربنا فنتقم يا سلام من طغاة عالمت قلب البدو من طغات آنبت فالبلبت آآ يا ربنا يا منتقين فرج لنا يا منتقين يا ربنا يا منتقين فرج لنا يا منتقين فرج لهم عن كل قبل اللف جسح المرتضى هو من قيد زي العابدين وهو من قيد متى وهو من لف يد المستضعفين كل من يطلب عيشاً آمناً سوف يبقى أبداً عمر سجين لكن الأرجاس مهما عمروه دعوا يفنهم الى كل العالمين <تصفيق> <تصفيق> هي هات ملت الله هي هات يا دم سا لما ما هو من لف يا الذي تبعق لكن الارجاس مهما عمروا سوف يبنهم العالمين سوف يبنهم اله العالمين يا ربنا